لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَاشِتَهَا أَنفُسُهُمْ قَالِدُونَ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ طَيَّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ